تحفاة تهدى لمن يهوى عاليا من من الماجد عاليا وتحفاة تهدى لمن يهوى хайин صادیق قلبوه مغر بما منح للغار كل نادين حافين аним енширул мис казанки ва ми ху асмаакум мин مننا النواب مقراوي يا يا اماما سبق الخلقا الى مختار مذكانا صبيا غِلًا لِلنَفْسِ فِيمَا يَرْتَضِي سَيِّدُ الرُّسُلِ صَبَاحًا وَعَشِيَا كَادَ أَنْ يَلْمَسَ قف ثراي يا ولا وفد به فيت تن تبعت الشيخ الغوي كان سهما نافذا حيث مضاء وعلى الأعداء سيفا مشرفيا واما ببادرين فالقلها مَن كانَ شَوقيَ وَبِأُحْدِين حِينَ شَمَاتَ نَرَهَا في يَاتٍ كَنَن بِهَاوٌ لَا وابن ويدي من ترقط طره و هو ليثه كان في الحرب جريا وانشر ال حت حم بها كانه بهيا وحنين سل بها كم بها اردا من الكفر كمي سلين ناكيث والقاسط والماريق والآخذ بالأيمان غيا وقضايا فاتكه ما يعجزني ما دمت حيا وهي في شهرات أشمس الضحى هل ترى يجهل لي الشمس محيا كذا ما خص الله به من خيصال al Al-Mustafa Awasin وَهُوَ <متحدث> أَمْرُهُنْ ظَاهِرٌ لَيْسَ خَافِيًّا وَكَهَارُونَ غَدَى فِي شَأْنِهِ مِنْهُ قام فيهم خاطبان تحت أشجار بها كان تفيى قائلا من كنت مولاه فقال كنت عليا والذي زكا بما في كفه اراكعا اكريم به برا زكي وَا نُ مَنْ كَنَا تَقِيَا بَابُ الْعِلْمِ مُصْطَفَى إِن تَأْتِهِ فَاهْنِيًا غُشَّ رِيف مِيمُ إِذَا كُنْتَ